بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خدای بخشند و مهربان والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا سوين بشوقات يك دنيا دادا گريت دا بروش کات یک روناق دبی تو تاریچی در بین هوا سوئن باوزاتی کنیرومید روس کردوآ برایستی حولو کوشی ایوا جراو جرا هتانا حولو کوشی بوده سهنانی بحشتا هتانا بپی توانوا تو برده بو انجام دانی توانو خراب کاری هتانا جراایلو هتانا یاخی هتادوای ما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسراء. جاءواي مالو ثمانو زانستو هتادواي دبخشيتو پارسکارو الله خدای ترسا بر وای پتیبه پاداشی چاکو بنرخی خدای هیا اور رجی چاکو چاک کاری باعسان دکینو سرنجام دی خین خیر و خوشیا بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسران. بلام اوي الرزيل دزن قاوبته خوي بين يازب زانته رزامندي خدايمه بزنبيد بروي نبيد بPADاشتو بهري تاجي خدايو بدروي بزانيت وامر ربعزي تنگانو ناخوشيب وآسان دكينو سرنجام بدو زخيدا جينين. وما يغني عنه ماله أو كاتي كدم ريت ولا ريت أو كاتشي كفريدا دريت الدوزا خوا ما لو سامانهيت فريينا كوي إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى براسيرون سير كرنوي ربعز هدايته داري كردني بخلشي لسرقمة بيقو مان ده صلاتي بيس نور من هيا بسر باش الروج و قيامت ده هروها بسر دنيا ده فأنذرتكم نارا تنظى جامن اواته اقادارتان ده كمودة ترسينم لقا غريك كذور بلسد السينيت لا يصلها الا الأشق الذي كذب وتغلى ناكتا ناوي مگر كساني ناپختو درندو خدا ناز نبيد وي حقيقتو راستي بدرودانا وو پشتي حل کردو اللا خدا وسيجنبها الأتقاء جا خدا سو پارسکاران لو سزاو آگرو نخوشيا دور دخرا الذي يؤتي ما له يتذكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى أو جورك سيمالو سامان دبخشيت بودلو دروني خوي خابن راد لکاتیک ده ک کس تاکه چی واپ بسری و نیا ک پاداش بدريت هوا. إلا بتجاه وجه ربِه الأعلى ولا سوف يرضى. تنکتن هام باستی بدصهنان الرزامان دی پروردگاری برزو بلنده سوین با خودا راضی و خوش نود دبيت پی.